يليق بجلال ربنا وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وهو القائل أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الكرام فهذه ليلة الجمعة وهذا بيت الله الحرام وهذا مجلس سيرته وحقوقه وشمائله عليه الصلاة والسلام يا كرام ما زال مجلسنا هذا في كتاب الشفاء عاطرا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه أو نص يتعلق بشأنه أو حق من حقوقه صلوات ربي وسلامه عليه يحوطنا الشرف وياسرنا الحب ويسمو بنا الفخر بكثرة صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة كهذه في مكان كهذا بيت الله الحرام في مجلس كهذا نقلب فيه الصفحات في حقوقه العظيمة صلوات الله وسلامه عليه وما المراد والله إلا عمران القلوب بمحبة صادقة لأعظم بشر وجبت له المحبة على بشر صلى الله عليه وآله وسلم لتكون صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة ناشئة عن قلوب قد عمرت بالحب الصادق له عليه الصلاة والسلام بعدما امتلأت بعظيم المعرفة بشأنه وعظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه فكلما عظم شانه في القلوب زادت محبته صلى الله عليه وسلم ولن يعظم شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلب امرئ مسلم إلا إذا عرفه حق المعرفة فقدره حق قدره صلوات الله وسلامه عليه وهذه آيات الله في كتابه الكريم وأحاديث السنة الشريفة وأخبار السيره العطرة وما نقلته الروايات المحفوظة كلها ناطقة بعظيم قدر هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كم نحن بحاجة أن نغترف منها اغترافا كبيرا وأن نعب منها حتى تمتلئ القلوب بهذه المعرفة فتعود تشتعل فيها قلوب الحب له صلى الله عليه وسلم بعدما أخذت حقها من تعظيم قدره ومكانته اللائقة به صلى الله عليه وسلم وعندئذ ستكون صلاتنا وسلامنا عليه صلاة وسلاما تنبغ حبا وتعترف له قدرا وعندئذ أيضا يشعر أحدنا بعظيم الشرف والفخر كلما صلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الحديث الصحيح ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فلن يسعى أحدنا الفخر ولا الشرف وهو يشعر أنه كلما صلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم كان له من الشرف رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليه كتاب الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه ما زلنا نتصفح فصوله في الكتاب الأول وقف بنا الحديث عند الفصل الثامن الذي نشرع فيه الليلة وربطا لما سبق بما سيلحق فإن الباب الأول الذي مازلنا في فصوله خصه المصنف رحمه الله لبيان عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريف مكانته عند ربه فالتقط رحمه الله المواضع من الكتاب الكريم التقاطا وأحسن في تبويبها ورصفها وتصنيفها وجمع بعضها إلى بعض فجعلها في فصول خص كل فصل بجانب من جوانب بآيات القرآن التي تتحدث عن عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقرأ ونسمع ونحفظ ونردد من كتاب الله الكريم من أجل أن تكون لنا عناية بإدراك هذه المعاني المضمنة في كتاب الله وأن يكون لنا التفات واسع إلى هذا الباب إذ هو أصل من أصول الإيمان وعروة من عرى العقيدة معشر الكرام هو معرفة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى عظيم ما جاء في كتاب الله الكريم من عظيم المنزلة لهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه أما إن ليلتكم هذه ليلة الجمعة التي يستحب لنا فيها الاكثار من الصلاة والسلام عليه فإن أكثر ما يعيننا في مقام كهذا أن نستبق في الاستكثار أن يكون أحدنا قد رزق توفيقا في مجلس كهذا يقف على عظيم شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظيم مكانته وعظيم قدره وما بواهه الله تعالى من منازل الشرف والسيادة والفخر والكرم فيقوم أحدنا وقد انطبع في قلبه أثر لهذا المعنى العظيم من حقه العظيم صلى الله عليه وسلم وعندئذ لن تكون الصلاة والسلام مجرد عبارات يتحرك بها اللسان بقدر ما هو استشعار لعظيم القدر وشريف المكان وأن يشعر أحدنا أنه باستكثاره من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إنما يزداد من هذا المعنى العظيم الذي مضى ذكره في مجالس متعددة هذا الفصل الثامن الذي نشرع فيه الليلة جعله المصنف رحمه الله للون آخر من الوان شريف المكانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله كما جاء في القرآن وسيسرد لنا جملة من الآيات في هذا الفصل الذي عنونه رحمه الله بقوله في اعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه صلى الله عليه وآله وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولالحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه يقصد رحمه الله ستقف الآن على بعض الآيات التي أعلم الله فيها خلقه أي أخبرهم بصلاته سبحانه عليه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قليل وأخبرنا الله أيضا بأنه تولاه بولايته سبحانه له عليه الصلاة والسلام ورفعه العذاب بسببه فكان بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه سببا يدرأ به العذاب عن الأمة كما سيأتي في النصوص التالية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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤهم فتصيب فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم الا يعذبهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهذا من ابين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بدأ المصنف رحمه الله بهذه الآية آية الأنفال وفيها يقول ربكم عز اسمه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني يا محمد ما معنى وأنت فيهم يعني وأنت معهم بمكة بين أظهرهم وقد كفروا وكذبوا وصدوا عن سبيل الله فما الذي حال بينهم وبين عذاب الله؟ ما الذي منع عنهم عذاب الله وقد كفروا وكذبوا وصدوا وحاربوا وأعرضوا وقد استوجبوا العذاب فما الذي درأ عنهم العذاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ذاك إلا دليل على عظيم قدره عند ربه أن تبلغ كرامته صلى الله عليه وسلم عند ربه أن يرحم الله فئة من عباده كفروا وكذبوا وصدوا لأجل بقاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم هذا معنى قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عفوا هم لم يكفروا فقط ويكذبوا فحسب ويصدوا ويعرضوا فقط لا بل هم سألوا العذاب وطلبوه وفي الآية قبلها وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم فانظر كيف طرقوا ابواب العذاب وسالوه ويدعون الله تعالى به عيادا بالله ومع انهم مستحقين للعذاب من كل وجه لانهم كفر وكذب ومن صد عن سبيل الله وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تجاوزوا فوق ذلك مرتبه وسالوا العذاب وطلبوه وتحدوا به فانظر كيف استحقوا العذاب من كل وجه ومع ذلك يقول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي شأن هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عباد الله أي مكانة هي وأي عظيم قدر تبوأه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يحل هذه المرتبة العظيمة قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي ما كنت بمكة يعني قبل الهجرة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي منع عنهم العذاب وقد خرج بعد ثلاث عشره سنه ولم ينزل بمكه عذاب لكفار قريش ولا استاصلهم عن بكره ابيهم ولا اتاهم شيء من عذاب الله الذي يزيلهم اذا كان السبب الذي منع الله به العذاب هو بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج فلم لم يحل بهم العذاب؟ الجواب لأنه بقي لهم الأمان الثاني قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فهذان أمانان كما جاء عن نعبن أباس وسيأتي بعد قليل هذان أمانان أحدهما وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم والآخر استغفارهم استغفار من؟ قال المصنف هنا رحمه الله فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني رحم الله الفئة المؤمنة الباقية بمكة المستضعفة التي ما هاجرت بعد ولم يزل بين كفار قريش وبين ظهرانيهم من المسلمين والمؤمنين من بقي حتى فتح مكة قيل كانوا سبعة وقيل كانوا تسعة لكن يوجد هناك من أهل الإيمان من بقي بمكة فبهم درى الله العذاب وحمى كفار قريش أن تحل بهم مصيبة أو صاعقة من السماء أو عذاب أليم رحمة بهؤلاء قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فأشار المصنف هنا رحمه الله إلى أن الأمان الثاني هو الفئة المؤمنة الباقية بمكة قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله أي وانت مقيم بين أظهرهم فلما استغفر قال وأنت مقيم بهم بين أظهرهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاستغفر من بها من المسلمين فأنزل الله حين استغفر بها أولئك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم خرجت البقية ممن كان بمكة فنزل قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه في صحيح مسلم أن أبا جهل هو الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وفيه نزلت الآية وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت الآية كما سمعت إذن هذان أمانان يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان فيهم أمانان نبي الله والاستغفار فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار ومثله ثبت أيضا عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله إنه كان قبل أمانان أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى وأما الاستغفار فهو دائر فيكم إلى يوم القيامة ثم قال المصنف القاضي عياض وهذا مثل قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أتى بآخر الآية ثم ساق أولها فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ما علاقة الآية بما قبلها أراد رحمه الله الآية التي جاءت في سورة الفتح هذه وهي تحكي كيف أن الله عز وجل جعل في قصة الحديبية سببا لانصراف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين ألا يدخلوا مكة وكان هذا رحمة بمن فيها من الفئة المؤمنة قال الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم يعني ممن أسر إيمانه بمكه من الرجال والنساء وهم قلة قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم يعني ربما وقعت عليهم سيوفكم فقتلوا لأنهم لا يعلموا إسلامهم ولو أظهروه حينها لاتهموا بأنهم يظهرون الإسلام صيانة لأنفسهم ودرءا للقتل وما كانوا ليصدقوا لكن الله يعلم فرحم وقدر سبحانه لا يكون لجيش الإسلام دخول لمكة حفظا لهؤلاء ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره يعني اثم ومغرم لو حصل هذا فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ثم قال الله لو تزيلوا لو تزيلوا يعني لو تميزوا وانفصلوا وانفصل أهل الإيمان عن أهل الكفر في فئتين متقابلتين وصفين متقابلين وجيشين متقابلين لسلم ذلك فلو تزيلوا لو انفصل أهل الإيمان وتميزوا وحازوا عن أهل الكفر لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فماذا فهمت إذن أن الله يدرأ العذاب عن كفار قريش آنذاك بسبب من فيهم من أهل الإيمان وإلا فإنه لو تمايزوا عنهم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أراد المصنف رحمه الله أن يشهد للقول الأول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أن الفئة الباقية المؤمنة أيضا أمان من الله يدرأ به العذاب واستشهد بقصة آية الفتح وأنها كذلك تؤيد أن وجود أهل الإيمان درء للعذاب العام رحمة من الله قال المصنف رحمه الله فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم نعم ودرأ به العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أبغرهم بسبب كونه أي بسبب وجوده ثم كون أصحابه ثم وجود أصحابه بعده فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتصليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وفي الآية أيضا تأويل آخر هذه خلاصة ما ساقه المصنفون رحمه الله في تفسير هذا المعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فهذا مفهوم واضح لا إشكال فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الضمير هنا عائد إلى من؟ إلى الفئة المؤمنة التي بقيت بمكه بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا أيضا أمانا ثانيا لمكة ومن فيها من كفار قريش فكانوا أمانا آخر بهم درى الله العذاب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا المعنى الذي ذكره الإمام القاضي عياب ذكره وهو أحد القولين لدى أهل التفسير وبقي قول آخر أشار إليه المصنف هنا بقوله وفي الآية أيضا تأويل آخر ما التأويل الآخر؟ التأويل الآخر أن قوله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ليس المراد به الفئة المؤمنة الباقية بمكة بل المراد به كفار قريش أنفسهم وهذا أقرب إلى ظاهر السياق لأن الضمير يعود إلى المعذب وهم كفار قريش تأمل معي يقول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم منهم كفار قريش ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يا محمد وما كان الله معذبهم منهم هم كفار قريش وهم يستغفرون من هم فالأقرب في السياق وعود الضمائر أن يكون المقصود أيضا كفار قريش وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لكن الذي يشكل ربما على هذا السياق هو أن كفار قريش هل كانوا يستغفرون حتى يقول الله عنهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ها هنا جوابان أحدهما نعم استغفروا بعدما كانت تلك الواقعة وتلك المقولة فإنهم لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء لما بدرت منهم هذه المقولة ندموا على ذلك فأصبحوا يقولون وهم يطوفون بالبيت غفرانك اللهم غفرانك يستغفروه أن سألوا العذاب ورأوا أن هذا من الجرأة على الله وإن كانوا غير مؤمنين ولا موحدين ولا مصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا شك أن إيمانهم بربوبية الله كانت قائمة وكانوا يعترفون بخلق الله لهم بل وخلقه سبحانه للأرض والسماء والشمس والقمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله فهذا أصل الإيمان كان عندهم ولذلك لما سألوا العذاب هابوا ما صنعوا ولذلك استغفروا فوردت الرواية أنهم أصبحوا يطوفون بالبيت يقولون غفرانك اللهم غفرانك فكان المقصود استغفارهم هذا فقال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقيل في تأوين آخر أن معنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي يسلمون بمعنى أن الله سيدفع عنهم العذاب فيما لو أسلموا فيكون إسلامهم واستغفارهم بعد إسلامهم سببا لتمحى به كل سالف في أيامهم وأقوالهم وأفعالهم كما قال عليه الصلاة والسلام لعبر بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله فالإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله ومن تاب وآمن وعمل صالحا غفر الله له ما كان منه قبل إسلامه فهذا معنى آخر تجاوزه القاضي عياض وأشار إليه إشارة بقوله وفي الآية أيضا تأويل آخر لكن هذا التأويل آخر الموجود في الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني كفار قريش هذا القول صار إليه عدد ليس بالقليل من أهل التفسير بل ورجحه الإمام الطبري رحمه الله لأنه كما قلت لكم هو الأقرب إلى ظاهر السياق وعوض الضمائر إليه يساعد عليه لكن فيه معنى عجيب يا احبه وتأمل معي يقول الله عن كفار قريش وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما الذي رد عنهم عذاب الله وهم كفار الاستغفار فبالله عليك إذا كان هذا الاستغفار وهذا أثره على كافر بالله فكيف بمؤمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ كيف بمسلم يحب الله؟ كيف بمسلم يعبد الله ويوحده؟ كيف بعبد مؤمن مهما زل وأخطأ؟ مهما فجر؟ مهما أذنب وعصى؟ مهما وقع في مستنقع الآثام؟ إذا قال استغفر الله؟ أي شأن هو يا كرام للاستغفار في حياة العباد؟ إذا كان هذا شأنه مع الكفار على كفرهم بالله؟ فيقول الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لنفهم إذن أن الاستغفار مفتاح من مفاتيح الرحمة التي يدرأ بها عذاب الله ونقمة الله وسخة الله عبد الله ليس مطلوبا منك أن تكون معصوما فلن تكون ولست ملكا حتى تتنزه عن المعاصي والآثام لكن المطلوب أن تكون عبدا عاقلا يعرف طريق العودة إلى الله فإذا أذنب قال أستغفر الله وعندئذ يقول الله له عليم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت لعبدي فكلما عاد واستغفر عادت إليه مغفرة الله ورحمته يا أحبة هذا مقام لا يتسع البسط فيه للحديث عن مقام الاستغفار وعظيم شأنه في حياة العباد لكن والله لنا رب عظيم عفو غفور يفرح بتوبة عبده ويأمر بها وكفاكم بمثل هذه الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما على أحدنا إلا أن يقبل على ربه ويعرف أن هذا الباب ما زال مفتوحا يطرقه كلما قصر وكلما أذنب وكلما وقع به الشيطان في زلة وخطيئة ومعصية فإن له ربا يفتح الباب ويقول يا عبدي تب وأقبل وعد والله عز وجل عفو غفور نعم حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله بقراءتي عليه قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن محمود المروزي قال حدثنا أبو عيسى الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن اسماعيل, عن, عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله, علي أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار نعم هذا أيضا يشهد لما سبق من المعاني وهو أن الله عز وجل قد جعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمانا ساق المصنف هنا رحمه الله تعالى الحديث كما هو في سنده من طريق الإمام الترمذي في جامعه وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لامتي ما الأمان الأول؟ بقاؤه عليه الصلاة والسلام وكان هذا أمانا وقفلا يدرأ به العذاب طالما بقي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الأمان الآخر فهو الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال فإذا مضيت يعني إذا قبض الله روح نبيه عليه الصلاة والسلام ومضى وفارق أمته ولحق بالرفيق الأعلى فإن الله من رحمته بالأمة أن أبقى أمانا آخر بين أيديهم قال فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفارا وهذا يدل كما مر بكم في تفسير الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سواء حملت الضمير على الفئة المؤمنة الباقية بمكة أو على كفار قريش وهم يستغفرون فإن المؤدى واحد أن الاستغفار باب وأمان من الله عز وجل أن يحل العذاب هذا الحديث الذي ساقه المصنف من طريق الإمام الترمذي فيه ضعف ويشهد له أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى أي معنى أن الاستغفار أمان من الله سبحانه وتعالى أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني أخرجه الحاكم وصححه وعند أحمد أيضا بلفظ آخر قوله عليه الصلاة والسلام العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل استغفر الله استغفر الله والله كم يرزق العبد توفيقا إذا أجرى على لسانه في كل حين أستغفر الله يحكى أن بكر بن عبد الله المزني وقيل غيره من علماء السلف وفقهائهم كان يمشي في غابة خلف حطاب رجل فقير من العام صنعته قطع أشجار الغابة وصناعتها حطبا يبيعه فلما مضى معه في الطريق وطوال المسافة حتى وصل المدينة ولا يزال هذا الحقاب يقول كلما مشى خطوة الحمد لله استغفر الله ولم يتجاوز هاتين الكلمتين فلما أشرف على المدينة قبل الوصول سأله هذا الفقيه قائلا يا رجل ألا تحسن غير هاتين الكلمتين يعني الذكر باب واسع فما بالك لزمت هاتين الكلمتين دون سواهما فقال الحطاب أبدا لكني نظرت فإذا بي في أحد حالين إما أنا في نعمة من الله فأحمده عليها أو في ذنب وتقصير فأستغفر الله عليه فقال الرجل كل إنسان أفقه من بكر يعني هذا الرجل أفقه مني وأعلم بالله لأنه فطن ما الذي يمكن أن يملأ به وقته بل صحيفته الاستغفار ما ادمنه عبد إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا الاستغفار كما قال الله سبحانه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وقال على ألسنة الأنبياء فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال على لسان الآخر عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ويزدكم قوة إلى قوتكم يا إخوة باب الاستغفار باب عظيم ومقامه شريف والعبد كلما اقترب من ربه أكثر من الاستغفار هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البشر مكانة عند ربه وأنزههم عن معصيته وخطيئته يقول والله إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة هذا التكرار إنما هو لدلالة هذه القلوب النقيه الطاهرة على شرف الاستغفار وفضله فعندئذ يدرك أحدنا أن عبادة كالاستغفار لا تكلفه طهارة ولا استقبال قبلة ولا شروط تحف بها ما هو إلا قائم وقاعد ومضطجع يحرك لسانه باستغفر الله فكلما رزق العبد توفيقا وسدادا لزم الاستغفار وأدمنه وجعله جاريا على لسانه وفقنا الله وإياكم لنيل مغفرته ورضوانه نعم ونحو منه قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال عليه السلام أنا أمان لاصحابي قيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن ونحو منه قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين في الايه دلاله على انه صلى الله عليه وسلم أمان للامه أمان للامه مؤمنها وكافرها لان الله قال وما ارسلناك الا رحمه لمن قال للعالمين ما قال للمؤمنين ما قال للمسلمين لما قال للعالمين ويدخل فيهم المؤمن والكافر دلت الآية صراحة على أن الرحمة ببعثته صلى الله عليه وسلم وبرسالته تعم المؤمن والكافر على حد سواء وقد تقدم هذا بكم مفصلا في أول فصل في الكتاب وأن قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تنال هذه الرحمة أهل الإيمان بإيمانهم فكان قائدهم إلى الجنة صلى الله عليه وسلم ودلهم على طريقها وفتح لهم أبوابها وأما الكافر فرحمة رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام تناله أيضا وهو بتأخير العذاب عنه إلى يوم القيامة فكانت رسالته رحمة حتى على الكفر والمشركين وهذا المعنى في العموم يشهد له ما مر في السياق وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم غير أن هذه الآية أوسع من تلك لأن الآية الأولى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم أفادت الأمان طيلة بقاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه الآية تدل على عموم الرحمة برسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم ساق المصنف القول في حديثه عليه الصلاة والسلام أنا أمان لأصحابي وقيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن الحديث أورده المصنف مختصرا وساقه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء يجلسون في المسجد ولا يعودون إلى بيوتهم قال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم هنا قال فقلنا يا رسول الله إن صلينا معك المغرب فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء قال فرفع فقال عليه الصلاة والسلام أصبتم أو قال أحسنتم أثنى عليهم صنيعهم ببقائهم في المسجد قال ثم رفع عليه الصلاة والسلام رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء ثم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون فبين عليه الصلاة والسلام أن بقاءه أمان لأصحابه وان بقاء أصحابه في الامه امان للامه فانظر كيف قرنها علامات يرتبط بعضها ببعض وابتدا بالنجوم قال النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد متى تذهب النجوم اذا كان يوم القيامه واذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت فاذا زالت النجوم تشققت السماء وانفطرت فكل علامة ترتبط ووجه الشبه يا كرام أن النجوم زينة السماء وأن السماء أعظم خلقة لكنها علامة بزوالها على زوالها فإذا زالت النجوم كان إيذانا بزوال السماء وهو عليه الصلاة والسلام كالنجوم لأمته فإذا ذهب عليه الصلاة والسلام انتظرت الأمة ما توعد وإنما توعد الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام بحلول الفتن والفرق والاختلافات وتسلط العذاب وتسلط الأعداء وكثيرا مما نشهده اليوم وشهدته الأمة قبلنا وما ستشهده بعدنا ولن يكون إلا الفتن المتوانية التي يأخذ بعضها برقاب بعض وحدث هذا مات عليه الصلاة والسلام فحل في أصحابه شيء من الفرقة والاختلاف مما لم يكن بينهم حال حياته عليه الصلاة والسلام وبما يجب علينا يا أهل السنة الكف عن الخوض فيه وعن الترضي عنهم جميعا وعن توفير حبهم واحترامهم وتقديرهم والترضي عنهم جميعا رضي الله عنهم فلما ذهب الصحابة وانقرض جيلهم زادت الفتن في الأمة وزادت الفرقة والاختلاف وعم البلاء كل ذلك مصداق ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون والشاهد مما أراده المصنف هنا قوله عليه الصلاة والسلام أنا أمنة أو أنا أمان لأصحابي إذن هو أمان وبقاؤه عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرهم كان أمانا من الله وبوابة من بوابات الرحمة الإلهية التي يدرع بها ليس العذاب فقط بل كل ما هو شر وفرقة واختلاف ولهذا قال المصنف أمان قيل من البدع وقيل من الاختلاف في الدين وحقا فما وقعت البدعة في حياته عليه الصلاة والسلام ولاختلفت أمته في حياته في شيء من دينهم فرقة توجب التشتت والاختلاف حاشا فكان بقاؤه أمانا عليه الصلاة والسلام نعم. قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش وما دامت سنته باقية فهو باق وإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن هذا معنى بديع آخر يشير إلى أن بقاءه عليه الصلاة والسلام نوعان بقاء حقيقي وبقاء حكمي أما البقاء الحقيقي فبقاء الجسد الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم طيلة حياته التي امتدت 63 سنة هذا البقاء الحقيقي هذا البقاء الحسي الذي كان ببقائه عليه الصلاة والسلام امانا من الله بلا شك ولا مريه ولا اختلاف وهو الذي يتوجه إليه الآية وظاهرها ابتداء وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وهو الذي ايضا يمثله حديث صحيح مسلم انا أمنة لاصحابي فقوله أنا وقول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يراد به بقاؤه حقيقة عليه الصلاة والسلام وهو بقاء جسده الحسي أما البقاء الآخر فهو البقاء المعنوي البقاء الحكمي لو سألتكم الآن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماق بيننا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ستشعر بشيء من الفرح والغبطة أن تقول اي والله إنه بيننا بسنته طالما ظلت راياتها مرفوعة في الأمة فلم يغب عليه الصلاة والسلام عن الأمة عندما تلتفت فتبصر تطبيق السنن يمينا وشمالا أو الرجال والنساء والصغار والكبار العرب والعجم الكل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل يطبق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في المأكل، في المشرب، في الهيئة، في المظهر، في الممشى في المنام، في الاستيقاظ، في الصلاة، في الدعاء، في الطواف، في الحج، في الصيام كلما التفت، كلما قمت وقعت وجدت سنة النبوية حية ظاهرة والله ستقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ستقول والله هو حي بين ظهران أمته طالما بقيت سنته حية قائمة عليه الصلاة والسلام هذا المعنى البديع يحيي فينا الأمل ويبعث فينا الحرص الشديد على السنة والحب لها والسعي إلى تطبيقها بل وبثها ونشرها بين الأنام كلنا يحب أن يحيا حياة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل رعاك الله على إحياء ذكره بين أمته بإحياء سنته وسيرته هذا المعنى هو الذي أشار إليه قال وما دامت سنته باقية فهو باق فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن وصدق والله ما ماتت سنة في الأمة إلا واحيت مكانها بدعة وكلما تقلص ظل السن وامتد رواق البدع في الأمة فما هو إلا البلاء والهلاك ليس وراءه إلى الفرقة والاختلاف لأنه إن لم تكن سنة جامعة فهوا متفرق وضلالات متشعبة والله ما جمع الأمة على اختلاف ثقافاتها وعقولها وأجسادها وأجناسها وألسنتها ما جمعهم إلا هذا الدين وليس إلا وحيا من رب العالمين كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولن يقوى شيء في الدنيا قط على أن تجتمع عليه البشر كما اجتمعت على دين الله كتابا وسنة فكلما ماتت سنة وأحية البدع كانت سببا لمزيد من التفرق والاختلاف كلما رفعت رايه هنا أو هناك شعوبية قومية حزبية فإن لا تزيد الأمة إلا فرقة واختلافا بينما اجتمعت سابقا على السنة لأنها سنة ويقبل المسلم عليها لأن صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوحيد الذي تذعن له القلوب والعقول والأفكار بالإمامة والسيادة وقبول أن يكون إمامنا وقائدنا عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره كائنا من كان في الأمة فإنه لا يوجد في الأمة إنسان اجتمعت عليه الأمة كما اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تجد أبدا من تقبل عليه النفوس والقلوب والعقول على قلب رجل واحد كما حصل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبقى لكل طائفة إمامها ولكل هوى قائده ولكل راية سائقها وستتفرق الأمة خلف هؤلاء يمينا وشمالا قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم عن سبيله هذا إن دل يا إخوة فإنما يدل على شيء عظيم ألا وهو أنه لا يجمع الأمة جامع مثل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي نداء والله لكل الدعاة والعلماء والمصلحين والحريصين والمحبين لأمتهم والغيورين على ما حل بساحتها أن يقال لكل هؤلاء والله لا نجاة لا مناص لا مخلص لا مخرج لعز وشرف وسؤدد ولا التئام لجراح الأمة النازفة إلا أن تعود إلى هذه الرايه الجامعة التي يجدون فيها ظل المصطفى صلى الله عليه وسلم في راية سنته فإذا أوت الأمة إلى هذه الرايه استنشقت عبير السنة فكأن رسول الله عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم سنته ناطقة سنته حية وتجدها مبثوثة في الأقوال في الأعمال في المظاهر والهيئات في البواطن في كل شيء ستجد نبض السنة متدفقة هذا باب مهم ونحن والله اليوم في ظرف كالذي تعيشه الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذا النداء إلى هذا الصرح إلى هذه الرايه أن تفئ الأمة كلها إليها وألا لا يدعى إلا إلى راية السنة وأن لا يلتمس من الناس اجتماع على اختلاف الأهواء والمذاهب والهموم والغايات إلا على راية السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام عاش صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أمته ثلاثا وعشرين سنة ثلاث عشرة سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة وواجه يهودا ونصارى ووثنيين ومنافقين فقبل كل هؤلاء الشهادة له بالنبوة والرسالة أذعن له الكل أقبلت عليه القلوب إنقادت له النفوس وابى الله أن يكون شيء تجتمع عليه البشرية من سنن البشر إلا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام مات عليه الصلاة والسلام ولحق برفيقه الأعلى فارق أمته جسدا لكن والله لم تزل سيرته حية ولم تزل سنته مرفوعة الرايه إنما ندعو إلى الالتفاف حولها وإلى المصير إليها وإلى الاقتراب منها فهي والله العز والشرف عز لأحدنا على مستواه الشخصي على الأفراد كلما اقترب عبد من السنة والله تسنم من مقامات الشرف والسيادة والرفعة عند الله وعند خلق الله بقدر إعزازه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعز عبد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعزه الله ولا رفع عبد راية السنة إلا رفع الله قدره وما دعا عبد إلى السنة إلا وجدته موفقا مسددا مهديا ولا عاش إنسان على السنة إلا وجدته والله مشرق الوجه مضيء القلب مبارك العمر إنسانا ترفرف السعادة في حياته كيف لا وهو يتفيا ظلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو والله لا يحجبه عن الصحابه الكرام إلا صحبة الجسد الشريف أما صحبة السنة والحي والعيش عليها والحب لها فهو يعيشها بنبض قلبه وهو يعيشها بخفق فؤاده السنة شعاره ودثاره ان نام فعل السنة وإن استيقظ فعل السنة إن أكل فعل السنة وإن شرب فعليها بل إن مات وعاش فعل السنة لا غير عندما نبلغ الأمة هذا المبلغ يا قوم وتضحي السنة هي الرايه العظيمة والبوابة الكبرى التي يتجه الناس كلهم إليها ويدعى الناس كلهم إليها فإنها والله ساعة الفرج القريب وساعة العز المنتظر ساعة الفرج التي ترتقبها الأمة ولا طريق لها إلا من بوابة السنة هذا باب كبير عندما نمر بمثل هذه المواضع وهذا الكلام الذي سطره ائمتنا الأسلاف منذ مئات السنين بل ما يربو على ألف سنة في كلام القاضي عياب وهو يقول قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش نعم وعليه دلة النصوص قال وما دامت سنته باقية فهو باق فإذا اميتت سنته فانتظر البلاء والفتن فعودا حميدا رعاكم الله إلى سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليبدأ كل منا بنفسه بذاته بخاصة أمره انظر عبد الله إلى موقعك ما الذي يفصل بينك وبين السنن في حياتك كلها ألقي نظرة على لباسك على طعامك وشرابك على حياتك مع أهل بيتك وزوجتك وأولادك على علاقتك بأرحامك وجيرانك على مطعمك ومشربك على صدقك وأمانتك على أخلاقك وسائر تعاملاتك أبصر فإن بينك وبين السنة خطوات لابد من المسير فيها عندما تقترب فلا تجد شيئا في الحياة إلا وقد أشبعته حبا للسنة وتطبيقا لها يتاتى لك ما تاتى للسلف الأوائل الكبار أن يقول سفيان سفيان الثوري رحمه الله إن استطعت ألا لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل فإذا بلغت هذا المبلغ وأتيت على السنن جميعها وما بقي لك إلا حق رأسك فتطبقه وفق أثر تقف عليه وسنة تتبعها فهنيئا لك هذا المقام وهنيئا لك هذا الشرف ومثل هؤلاء هم المباركون في الأمة أينما كانوا أولئك المضيئة وجوههم كما قلت أولئك المباركون في أقوارهم وأعمالهم أسأل الله تعالى أن يسلك بنا وبكم سبيلهم نعم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 أن بعض العلماء تأول قوله عليه السلام وجعلت, قر وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أي في, الصلاة أي في صلاة الله تعالى علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل رحمة وقيل يصلون يباركون يباركون وقيل يصلون يباركون وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة حين علم صلاة عليه بين لفظه الصلاة والبركة وسنذكر حكم الصلاة عليه نعم أورد المصنف رحمه الله هنا ثانيا هذه الآية وهو قد عنون للفصل بقوله في اعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه فقد أورد هنا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد خص المصنف رحمه الله لهذه الآية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بابا كاملا سيأتي معكم في الكتاب وهو الباب الرابع في القسم الثاني من الكتاب ما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام ولها هناك تفصيل مشبع في ذكر فضيلة الصلاة عليه وصيغتها وأوقاتها وما يمكن أن يتعلق بها من مسائل وأحكام لكنه ما أراد أن يخلي هذا الفصل وقد عنون له بباب من أبواب الشرف المحمدي الذي جاء في كتاب الله أليس هذا شرفا عظيما وقدرا رفيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الله أنه صلى عليه بلى والله هذه أعظم المناقب وأشرفها ان يخبر الله سبحانه عن نفسه وعن ذاته العليه انه صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك تمهيدا قبل أن يقول لك يا عبدي صلي على نبي قال لك قبلها انه سبحانه صلى عليه وانه سخر ملائكه السماء لتصلي عليه فيا عبدي صلي عليه والله لا تشعر انك اصغر ما تكون بصلاتك أمام صلاة الله وصلاة ملائكة الله فماذا أنت عبد الله لكن والله لن يسعك الشرف والفخر أن تسلك طريقا يفتح لك فيقال لك هذه صلاة صلاها الله وصلتها ملائكة الله فاشتغل بها عبد الله مسكين والله ذلك العبد الذي ما زال حتى اليوم بخيلا على نفسه بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أما قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه والله ما بخلنا عليه صلى الله عليه وسلم إنما بخلنا على أنفسنا أو ما شعرت أنه ليس بحاجة إلى صلاتنا عليه فقد صلى ربه عليه وصلت الملائكة عليه فوالله ما جعله الله بحاجة إلى صلاتنا نحن عليه فكفته صلاة الله وكفته صلاة ملائكة الله لكن الشرف لي ولك إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الأجر والمثوبة والرحمة والمكانة وعز الدنيا وشرف الآخرة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي لنا ورسة له لكن الله تعالى جعلها طريقا لذلك الشرف مزيدا في إكرام نبيه عليه الصلاة والسلام ورفعة لمكانته وقدره درجة فوق درجة إلى يوم يبعث الله الأنام إن الله وملائكته يصلون على النبي قد صلى الله عليه وصلت الملائكة عليه بقي أنت عبد الله ماذا تنتظر لماذا ما زلت مقصرا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي قد ترك أذنك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما فترت عن الصلاة عليه فتذكر قول ربك إن الله وملائكته يصلون على النبي والله يرفرف قلبك فرحا وتطير بكثرة الصلاة والسلام عليه شعورا بفخر وشرف تريد أن تلحقه تريد أن تدرك به واعلم أنك صاحب الحاجة والشرف وأن الأجر لك والفخر لك والشرف لك وفي المقابل إن قصرت وفي المقابل فإن العبد كلما قصر وفرط في هذا الباب الكبير الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ليس نقصا فيما يناله عليه الصلاة والسلام من عظيم الأجر والثواب فقد صلى ربه عليه فمن أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فالاجر والفخر والذخر له ومن قصر وتكاسل وأهمل وتوانى فالخيبة له والحرمان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن صلاته بصلاه ربه عليه وصلاه الملائكة الكرام عليه وصلاه المحبين من أمته صلى الله عليه وسلم عليه فاحجز لك مقعدا عبد الله في هذا الباب الكبير بكثرة الصلاة والسلام عليه وأنت تعلم أنه ندبنا إلى ذلك وحثنا عليه بأكثر من طريق فقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة جعل الله لك اغراء للإقبال بالصلاة والسلام على نبيه أن يرزقك الله بكل صلاة عشر صلوات ولكم قلنا مرارا والله لو كان الأمر بالعكس لكانت الغنيمة الباردة وكان الشرف والفخر ومنجب الحسنات الذي لا منتهى له لو قيل لك صل على نبيك عليه الصلاة والسلام عشر مرات فتنال صلاة واحدة من الله لكانت والله حرية بأن تصرف لها الأوقات وأن ينتهز لها العبد هذه صلاة الله من يتأخر عنها عبد الله هذه صلاة الله رحمة الله رفعه الذكر الشرف الثناء من يزهد فيه فكيف والامر بالعكس؟ لك بكل صلاة واحدة على نبيك صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربك اغراء أعظم من هذا؟ ثم لا تزال تبصر فينا تقصيرا وتكاسلا وتوانيا والله المستعان هذا باب جعل لنا اغراء للإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والباب الآخر صريح قوله عليه الصلاة والسلام اكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ما قال صلوا عليه قال أكثروا فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة قال لك أكثر فكم ستصلي عليه ستقول مئة مئتين ألفا مهما بلغت عددا تذكر قوله عليه الصلاة والسلام أكثروا واعلم أنك مهما استكثرت فإن أمامك من صالح هذه الأمة والمحبين الصادقين من سبقك بمراحل فمهما استكثرت فهناك من هو أكثر منك فشد العزم واستبق في هذا الطريق فليس وراءه إلى الشرف والفخر واعلم تماما أنك تسلك طريقا يقودك فيه هذا المعنى العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة الشريفة المباركة واجعلوا اشتغالكم بها استكثارا من الحسنات وامتثالا للأمر النبوي ورغبة في نيل هذا الشرف الكبير الذي جعله الله تعالى بين أيدينا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم فأضئوا بها جمعتكم وعطروا بها مجالسكم يا منذري ومبشري ومعلمي يهتز عرش القلب من ذكراك. أنت الحبيب وشوقنا لك ناصب فعسى يتوج حبنا بلقاك فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون أصلي يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واجعلنا يا ربي من الصالحين المصلحين التوابين الأوابين المنيبين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ارحم يا رب أمواتنا واشف مرضانا واهدضان لنا وارزقنا يا رب غاية المنى أنت الجواد الكريم لا إله إلا أنت ولا رب سواك اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبد ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين